وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاتَّهَّرُوا ولا مأمر ما بغسل الأعضاء فأوجب الله في الجنابة الغُسْل فقط ولهذا القول الراجح القول الراجح كما سبق أن الجنوب إذا نوى رفع الحدث الأكبر كفى ما حاج ينوي رفع الحدثين لأنها لم يوجد إلا إيش؟ إلا أن نتَّهَّر فقط ما أوجب علينا أو العضاء الأربعة وهذا دليل على أن موجب الجنابة هو الاقتصال فقط فما أوجب غسلا لم يوجب إلا الغسل إلا عند الإجماع على خلاف ذلك فالإجماع متبع وإلا فإننا نقول لا ما أوجب غسلا أوجب غسلا فقط إلا بدليل طيب لكن على كلام المؤلف هو هذا وكل ما أجب وصله الموت فالموت الموت دامات الإنسان وجب غسله وجب غسله فالموت عندهم موجب للغسل لكن لا يجب الوضو يعني بمعنى أنه لا يجب على الغسل أن يوضع الميت أولا فيصل وجهه إلى آخره وهذا من غرائب العذب كيف ينفون وجوب الوضوء في غسل الميت مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابدئنا بما يمينها مشبعات ومواضع الوضوء منها هذا من الاراء لكن ارى كل لها قاعده يقولون ان الموت موجب للغسل لا للغسل وليس موجب للغسل وليس واجبا وليس موجبا للوضو بمعنى أنه لو جاء رجل ونوى وغمس الميت في, في نهر أو في بركة ناوى تغصيله ثم رفعه فإن ذلك يتزئ ليش؟ لأن الموت يوجب انتبهوا الغسل ولا يوجب الوضو فيقال نحن الوافق على أن الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضو لأن ما في تنيه على إيجاب الوضو وإن كنا قد نقول إن فيه دليل, إن فيه دليل وهو قوله ومواضع الوضوء منها لكننا نقول ليتنا نصحب هذه القاعدة في, في, في الموت على فقية موجبات الغسل ونقول موجبات الغسل لا توجب إلا الغسل لأنه لا دليل على إيجابها للوضوء طيب الموت وش وجه استثنائه قال لي أن الشارع إنما أمر في تحصيل المجد فوقال الشاعر امضت الميت والبداء في مواضع وضوئها انطاروا لان الموت حدث لا يرتفع قلنا لكن الوضوء عندكم بمعنى بمعنى ها الحدث ما مر علينا في كتاب الطهاره ولا اللي راح ينسى ها ما هي وما في معناه وزوى الخبث فهذه في معنى ارتفاع الحدث لأننا غسلنا وحكمنا بطهارة مع أن الحدث الموجب للطهارة لا زال باقين فيقول هذا بمعنى ارتفاع الحدث ما شاء الله ما كملت هذه الى الان باقي على تكمل طيب نعم خمس ايش؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذا, هذا نقص هذا نقص ما اكون شرف ايمان لانه يحاول ان ان يقنع من, من, من هو ضعيف الايمان لكنه يعتبر نقص شخصية او فقد شخصيه يعني انا ارى يجب على المسلم ان يعتز باسلامه يجب أن اهتزبه إسلامه هو أن يقول هذا ما يقتنه الإسلام عل ما عل العل قول الله ورسوله نعم ثم بعد ذلك إذا ظهر عل محسوسة علشان قنام ضعيف الإيمان لأن ضعيف الإيمان يحتاج إلى شيء إن يسنده قول الإيمان يقول سمعنا وعطانا إنما كان قول المؤمنين إذا دور الله ورسوله يحكم بينهم أن يقول سمعنا وعطانا الله يجعل نutyكم منهم لكن ضعيف الإيمان يحتاجエحد إلى, إلى شيء يسنده حتى اطمئن اكثر فنحن نقول هذا ما يقتضي الاسلام وثق لاني كذا قلت بعزم هذا ما يقتضيه الاسلام ثق ان الفطر كلها ستوافقك واقتنع ثم بعد ذلك تقول وقد شهد الطب مثلا شهد الطب لهذه لهذه لهذه الحكمه نعم نعم ايضا قيد طردي يعني يعني وصل تغليبي يعني بعد ذلك يؤخر هذا اللحن يعني لا بطير يعني, يعني, يعني وصل تغليبي ربما يؤخر هذا أيضا وأن, وأن القيد الغالبي لكن بس مثل هذه العلماء يقولون الشيء اللي ما فيه معنا مشتق يكون هذا وصل طربي في القادم مثل لحم أسود أبيض ما شكذلك يرون وصل طردي لكنه على كل حال أنا نحن نقبلها منك لأن الترجح ما, ما ذكرناه نعم عادي التنزيل ممكن طالعوا من جالس ان لا اين في أي. في السبع إذا سقطت في اليناء نفس سبب ثاني الصراط اذا اذا ينبني على الخلاف في شعره لان الشعر في الحكم منفصل فان قلنا ان الشعر ظاهر فلا, فلا, فلا خلاف واذا قلنا انه ليس بطاهر فالامر واضح ثم إن لعاب الكلب في الحقيقة حسب ما قدره بعض الناس يقول ان في لعابه فيه جراثيم ما توجد في بوله وروسه مع أن الصحيح أن نجاسة وكلها لا بد فيها من السبب وأن رسول إذا كان أمرنا بأن نغصر ما ولغ فيه مع كثرة هذا ومشقة التحلز من غالبا فقاله من ذلك نعم ما ينقصني ترجيه ناخذ وضوء نخلي بالنعمه توضى المحملي الغنم في مراقب اللي بالولد تصلوا في المعاهد كما في مراقب الغنم ولا نعم قلنا عمل اليمين قلنا عمل اليمين في الصراط نوجب عملهم بالوضوء هذاك كل اللي بعملهم الحديث قال بسم الله لانه اجمع اجتماع عدم الصراف في مرض الحكم نقول لا هذه يدل على النقد بها في الجمله ولا شك فيها نعم نعم ابراهيم الوضوء من لبن الابل حكمه واحد هذا من البان ابن الصحيح انه مستحب نحن ما تعذبنا له وينبغي ان نتعذب الصحيح ان الوضوء من البان الابل ليس في واجب أن الأحاديث الكثيرة الصحيحة في الولوء من لحومها والولوء من ألبانها أسناده حسن وبعضهم غعفه ثم إن حديث أبي هريرة في قصة العرانيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشتبوا من أبوالها وألبانها ما أمر ما ذكر أو ما أمرهم في أن من العلبان مع أن الحاجة داعية إلى ذلك فدل هذا على أن الوضوء منها لسه بواجب فهو مستحب وقينا في شيء آخر بعد الحديث جروا بعضه بعضا وترى هذا جواب للسؤال جروا ما تحسبونه علينا الوضوء من مرقه الوضوء من مرق العبن ينقذ الوضوء ولا المذهب يقول لا ينقذ لأن هذا بأكل لحم وعلى هذا فلو شرب الإنسان مرق لحم قد ظهر فيه طعم اللحم فإنه لا, لا يجب عليه وغو وفيه وجه آخر لـ لـ لأصحاب الح... لأصحابنا الحنابلة أنه يجب الوضوء من, من, من مرق اللحم قال لأن الطعم طعم اللحم كان في المرق كما لو طبخنا لحم خنزير فإن مرقه حرام كذلك مرق اللحم وهذا تعليل قوي في الحقيقة أما إذا كان اللحم في الطعام لكن ما ظهر أثره ولا تبين فهذا ما يضر <تصفيق> لكن كلم على مرق اللحم الخاص إن في بعض الناس يطبقون لحم واحدة ويكون مرقه خاصا فالأحوط أن يتوضى نعم واحد ها؟ مشتغلون في هذا يقول هل يجوز أن أصلي خلف من أكل لحم إبن ولم يتوضى وأنا أرى وجوب له نعم هي أنا أرى الوجوب لكن إمامي ما يرى الوجوب ايه ايه ايه هذا هو الله لكن العلماء يقولون يجوز يجوز ان تصلي خلف من يخالفك في الفروع الا إذا كانت مخالفته تقتضي الاخلال بصلاتك كما لو كان لا رطمانينا ها وزعبت بالصلاه خليك ما تطمن لا في ركوع ولا في سجود هذا معلوم ما يجلس تقتديبه لأن هذا يخل بصلاةه أما شيء ما يؤثر على الصلاة سابق فهذا لا بأس به تصلي خلفه مثل ما لو أن أحدا يرى نقضى الوضوء بمسل المرأة ولو بدون شهوة وآخر لا يرى نقضى الوضوء بمسل المرأة يصلي الأول خلف الثاني ها نفس الشيء هي هذه لكن لا شك أنوا كلما قولوا الدليل ضعف الجواز الاختداء لكن ما رأيكم لو أن رجلين سمع ريحا من أحدهما لا أستطيع أنه غلط سمع صوت ريحا سمع صوت ريحا من أحدهما ما في المكان غيرهم صوت ريحا ولكن ما إذرأ أيهما <تصفيق> لا مهم توضي لا مهم فرضية مهم فرضية. هذه واقعية يكون إماما له ما يجوز ليش لأن أحدهما قطعا صلاته باطلة فإن كان هو الإمام فقد اقتديت بإنسان صلاة غير صحيحة وإن كان المأموم فقد نوى الإمام بمأموم لا تصح صلاته عرفتوا ولهذه المساله ذي استثناها العلماء يعني هذه ما تعود الاجتهاد طيب لو اختلفنا, لو اختلفنا في القبله نحن في البر الان ولا معنا مثل بوصله تديني القبله انا قلت قلت القبله هنا على اليمين وانت تقول على الشمال نصلي جماعه لا لا نصلي بالاجتهاد هي عرفتم زين وهذه بعض العلماء يقول لا تصح الإمامة ما هو لأجل أني أعتقد أني أعتقد أني صلاتك صحيحة أعتقد أني لو تنتوا وفقا فصلاتك باطلة أعتقد أني صلاتك صحيحة لكن يقولون هذه ما تصح للتراد للتراد وستونا لتزيكو فاي وانتزيكو فاي وانتزيكو فاي نعم هذا ما ونى ونى الائتلاف بخلاف الاستدارة حول, حول الكعبة فالاستدارة حول كامل صحيح ان وجود نميه واحده لكن كل واحد وجه للثاني نعم نعم قلنا ان نعم نعم نعم نعم نعم نعم. نعم. نعم. ب... نعم. لكن... لكن... نعم نعم نعم. هو... نقول إن الذي منع الوجوب هي قصة العرانيين قصة العرانيين ولكن نقول يجب على الوضوء فهذه القصة لو كان هذا شيء واجب كان أرسلنا ينبههم عليه أبداً أبداً لو لا ناس وفوط تمام جيد ما هو على كل حال ثم الحديث مخرجه واحد لو قلن مع الإبل كان نعم. ما لنا حق نقول هذا يجب وإستحب لكن الحديث مستقل توضؤ من هذا أبني... من علبان العبد البعيد لا البعيده طبخ هذا يسمونها الخلع ثم معنا بالطعام إينا. هل ينقض هذا ينبني على القول بنقض المرق هل ينقض ام لا وفي وجهه المذهب المذهب انه لا ينقض والقول العلوش الثاني أنه ينقض لكن بالشرط أن يظهر طعم اللحم أما إذا لم يظهر تلاشى في الطعام فهذا لا ينقض قوله واحدا لكن شخص لو وعر طعم طعم ينقض طعم وهو عاد حسب الكثرة, حسب الكثرة إذا وضع فيه كثير ظهر طعمه ولكن الطعم لا يضر لأنه من جنس اللبن ومن جنس المرق ما يجفه ما يقول فيها تحالة شخص ما يقول فيها تحالة مثل عطاء البنوطي لا ما في التحارب هذا أصلا ما في وضوع الوضوع من اللحم فقط قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى عن اليقين من هل شرطية وفعل الشرط تيقن وجواب الشرط بنى عن اليقين تيقن الطهارة يعني تيقن أنه طاهر وشك في الحدث فإنه يبني على اليقين ونحن الآن في نواقع الوضو ولكن العبارة عامة سواء شك في موجب الغسل أو في موجب الوضو فإنه يبني يبني على اليقين مثال ذلك رجل توضأ لصلاة المغرب فلما أذن العشاء وقام ليصلي شك هل انتقل وضوءه أم لا فما الأصل؟ عدم النقل يبني على اليقين وهو أنه متوضع ويصلي ثانيا استيقى غارتل من النوم فوجد عليه بللا وشك هل هو منطب للغسل يعني هل هو مني أو لا نعم يجب عليه الوضو ولا لا ما يجب ها نفس الشيء ما... هذا الوضو يجب من النوم ما في الشك انما هل يجب عليه الوضو او لا يجب لا يجب للشك نعم للشك وما رأحتي العمل ولا شيء ولا شيء رأى عليه اثر مني وشك هل هو من الليلة الماضية أو من الليلة السابقة القريبة أو البعيدة يكون من القريبة, القريبة. وما قبلها نشكوكم فيه إذن يقضي الصلوات من الليلة القريبة لا مما سبق لأن الأصل عدم وجوده فهذه قاعدة قاعدة مهمة ولها فروع كثيرة جدا ومبنائها على حديث أبي هريرة وعد الله من زيد في الرجل يجد الشيء في بطله ويشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى أسمع صوتا أو يجد ريحا وبهذه أبي هريرة لا يخرج يعني من المسجد حتى يجد صوتا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا مع أنه القرينة قرينة الحدث موجودة ما هي ما في بطن من القرقرة والانتفاق مثلا موجودة ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجذيه وهذا الحديث على أنه ورد في مسألة جزئية من الدين ينبني عليه أشياء كثيرة في الطلاق وفي العقود وفي أشياء كثيرة يعني عليه فروع كثير جدا نعم وهذا من بركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه أنه تنحل به إشكالات كثيرة وهذا في الحقيقة من مسر الإسلام ومن كون الإسلام يريد من أمة الإسلام أن لا يكونوا في قلق وحيرة وأن تكون أمورهم واضحة جلية لأن الإنسان لو استسلم لمثل هذه الشكوك نعم لتنقصت عليه حياته إذ أن الشيطان لن يفلته حتى يقتصر الأمر على مسألة الطهارة سوف يأتيه في الصلاة سوف يأتيه في الصوم سوف يأتيه في كل أحواله في كل صرفاته حتى في فيما بينه وبين زوجته فالشارع والحمد لله قطع هذه الوسائل أترك ما دمت لم فهذه الوساوس يجب أن تدفنها وتقبورها ولا ولا تجعل على على نفسك وما أن ان الانسان اتخذ هذه القاعدة الصراح من الاشكالات كثيرة واطمئنت نفسه وزالت عن عنه الظلمه التي تحصل له بالوساوس والشكوك عرفتم فاذا <تصفيق> هذا الحديث مع ما فيه من الم من المنهج البين في الأحكام فيه أيضا استنارة للقلب واطمئان للقلب وعدم, وعدم قلق لأن الشرع لا يجي مننا أن نقلق ولا يجي مننا أن نحزن حتى إذا وردت علينا هذه الأمور الحزن والهم والغم أعطانا لها أدوية أدوية كهديد من في دعاء الهم والغم وغيره لأجل أن تبقى نفوسنا منشرحة دائما ومصورة حتى قال عجبا للمؤمن ان أمره كله خير إن أصابته ذراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له هذا المؤمن اللي يرضى بما يطيبه الله عليه من الأقدار تجده جائما في السرور يتمشى مع القدر ماشي هو يعني هو منفذ للشرح لكن متمشي مع القدر نعم تجده مستريحا مطمئنا راضيا لكن الإنسان الذي يدخل على نفسه الهموم والغموم هذا يتعب ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر بالحرص على ما ينفع والاستعانة بالله عز وجل قال وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان فيجب أن نغلق الباب نهائيا حتى نبقى في وفي انشراح وفي صرور فهذه الحمد لله من نعمة الله علينا أننا ما دمنا على يقين من شيء فالأصل دقاء ذلك الشيء وأن الشكوك الوالدة عليه حتى وإن ترجحت بقراء فإنه إيش لا عبرة بها ولا نتفت لها طيب إذا من تيقمن الطهر أو شيء بالحدث فهو طاهر أو بالعكس يعني أو كانت حاله بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل الحدث اللقين الحدث يعني منه يجعله تطهر اللقين الحدث وهذا أيضا فيه مصلحة لأن مثلا إذا كنت محدثا ثم حضرت الصلاة قال الله ما ديه ونتوضعت ولا ما توضعت هذا الترديد في الفكر يؤثر على النفس لكن على طول إذا قلت خلاص ما توضعت لازم توضأ انقطع هذا الترديد وهذه البلبلة الفكرية وصلت المسألة أمامك واضح حال طول رح توضي لا تقول أخاف أني متوضي ثم تدخل في صلاتك وأنت متردد ثم ننفت عليك بابل وسواس وهذا شيء خطير عليك إذن على طول إذا شكيت أنا محدث وشكيت هل توضأت. ماذا أصنع؟ أتوظى وأطرد هذا الوالد وهذا الشك أطرده نهائيا بأن أقوم أتوظى بنى اليقين طيب المسألة الأولى استدلنا لها بالحديث هذه المسألة نستدل, بها نستدل الحديث عليها من باب قياس العكس وقياس العكس ثابت في الشريعة قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقه نعم قالوا رسول الله يأتي أحدنا شوة فيها أجر قال نعم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر قالوا نعم قال كذلك إذا وضعها في الحلال نعم كان له أجر نقول الآن ما دام الشارع حكم بأننا إذا شككنا في الحدث ونحن على طهارة تقينا على طهارة نقول عكسه أيضا مثله إذا شكركنا في ونحن على حدث فنحن إيش على حدث يجب علينا أن نتطهر طيب ومثله لو أن الإنسان حصار عليه جنابه وشك هل اغتسل أم لا شك هل اغتسل أم لا ها يغتسل يغتسل ولا يتردد لا يجل يتفطن يقول ها بشوف هم من ي... يحكي حياته فكره من الاستيقظ من النوم إلى ساعة الظهر وش سويت ورحت عشان يشوف هو اغتسل ما حاجة لهذا على طول اذهب واغتسل وكما يقول العامل يقول اغتع باليقين فهذا فهذا, فهذا فهذا مثله طيب الرجل اغتسل وشك في النية يقول ما قضى قال والله ما هذه هو نوية الغصل من الجنابة واللنوة التبرد وترنف الشتاء <تصفيق> ماذا يقول له ماذا يقول له ماذا يقول له هذا مهم مهم يقول فيه ناس يعني يلحظهم المسأس لهذا ذكر أن رجل بن ع... جائل بن عقير رحمه الله وهو من علماء الحنابلة فقال له يا سيدي أنا تصيبني جنابه فأذهب إلى ججلة في العراق وأنا غمص في النهر وأخرج وأنا مرتفع مرتفع حدثي فقال له ابن عقير رحمه الله ليس عليك صلاة ما عليك صلاة أنت ما عليك صلاة قال لأن رجل يروح يعتصر في ججلة ثم يخرج ويقول مرتفع حدثي هذا مجنون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ والصيحة الأبناء والمجنعة حتى يوفيق فمن الناس من يكون هذه حالة اللهم لك الحمد الله يعافيهم ولا يدانا لكن, لكن الحمد لله الشارع قطعنا هذا الشيء ابني على اليقين عندك ولا تلتكت حتى لو قال لك الشيطان ما نويت أو ما أشفى ذلك لا يهم وهذا كما يدخل في الوضو يدخل أيضا في الغسل ويا تخط استراخ بعض يجي الانسان ما يكبر والعجيب ان نسأل الله يعني يعني يعني بعض الناس يشكو يقول انا في صلاه الفريضه ما استطيع اكبر أعجز. عجز عاجز اكبر وفي صلاه النافله ما يهمه اكبر عادي شوف نسمع ليش لان الاخلال بصلاه الفريضه اعظم من الاخلال بصلاه النافله والشيطان يريد أن يفسد عليه دينه ويعرف يعني الظهر والله أعلم أنه يعلم أن الله يحب الفرائض أكثر من ما يحب النوافذ فيليل أن يفسدها على الخلق فالله يقول للذي طبيعي ما في الشيء أبدا لكن في الفريضة أكبر عجز أكبر عاجز أبا كبر وعاجز لصلاة العالم الشيطان يلعب به فدواء هذه الوساوس أن تمنع اليقين ف... وَإِنْ يق... تَيَقَّنَهُمَا وَجَهِلَ السَّابِقَ مِنْهُمَا فَهُوَ بِظِدِّ حَالِهِ قَبْلَهُمَا نتبعوا لهذه هذه تبعوا معركة... معركة فكرية أو فإن ما يخالهمهم هو القرآن فإن تيقنهما فإن تيقنهما وجهل منهما فهو بِظِدِّ حَالِهِ قَبْلَهُمَا يعني تيقن أنه مر عليه تهاره وحدث تيقنهما جميعا أنه مر عليه تهاره وحدث لكن ما يدري أيهما الأول ما يدري أيهما الأول لا حد يعلق ما يدري أيهما الأول نقول له ما حالك قبل هذا الوقت الذي تبين لك أنك أحدثت فيه وتطهرت ما حالك قبل هذا الوقت؟ قال حالي قبل هذا الوقت محدث يقول الآن أنت متطهد ما حالك قبل؟ قال حالي أنا متطهد يقول أنت الآن محدث فهمتم؟ مثال ذلك الرجل متيقل أنه على وضو من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس طلعت الشمس ومضى ساعة من النهار او ساعتان وجاي بي صلي الضحى قال والله ما ادري انا امتيقم من طلوع الشمس الى إلى, الى الان حصل علي حدث ووضوء حصل علي حدث ووضوء ولا ادري وش يقول محدث هو قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس وهو على, على تهارة <تصفيق> هو على تهارة قبل طلوع الشمس محدث الآن محدث كذا طيب فإن قال أنا متيقن أني بعد أن صليت الفجر نقدت الوضوء نقدت الوضوء ومتيقن أن... أن... أن... أني بعد أن طلعت الشمس حصل مني حدث ووضوء ها فهو طاهر, فهو طاهر هذا الحكم الآن واضح الحكم لغا واضح دعوني من التعليل أو هذا شيء آخر الحكم الآن واضح إذا تيقنت أنه مر عليك في ساعة ما ظهارة وحدث ولكن مات بأيهم الأول فأنت أرجع لحالك قبلهما وأنت على الحال التي هي ضدها يعني على ضد الحال التي كنت عليها قبل هذه الحال فإن كنت محدثا فأنت لا متوضع وإن كنت متوضعا فأنت الآن محدث واضح؟ طيب لماذا؟ يقول لأنه قد تهقن زوال تلك الحال إلى ضده وشك في بقائه وهو الأصل الأصل بقائه واضح ولا اللغة انجليزية ديه. الآن قلنا إلى طلوع الفجر ان تيقن انه متوضي إلى طلوع, الفجر. الى طلوع الشمس قص إلى طلوع الشمس متيقن انه متوضي قلنا لا بعد طلوع الشمس الى الحال التي حصل فيها الشد تيقن ان الحال اللي هو عليها اولا قد, قد زالت وارتفعت الى شيء ما الى شيء ما فنقول الان ته زوال تلك الحال الى ضدها فاذا كنت متظاهرا مما ضدها الحدث شككت في زواله والاصل بقاء الاصل انه ماذا الاصل انه لم يزل هذا هو تعليلهم طيب يجينا رجل ثالث عندنا عندنا واحد عندنا الآن ثلاثة رجال يجينا رجل رابع واحد تيقن الطهارة وشكه بالحدث واحد تيقن الحدث وشكه بالطهارة وثالث تيقنهما وجهل السابق أما إن علم السابق فالأمر راضح يجي رابع يقول أنا أتيقنتهما أتيقن وجهلت السابق ولا أدري عن حالي قبلهما أيضا يعني جهل حاله قبلهما هذا قال يتوضأ وجوبا يتوضأ وجوبا لأنه ما عندنا حالة نحيل الحكم عليه. ليس عندنا حالة نحيل الحكم عليها فيجب عليه أن نتوضع وبالتقرير هذا أو ذكر هذه الأحوال الأربع للإنسان في يتبين يتبين لنا قطة ملاحظة أهل العلم وأنه لا تكاد مسألة تطرأ على البال إلا وذكروا لها حكمن وهذا من حفظ الله تعالى للشريعه لولاها اعد العلماء الاجله الذين فرعوا على كتاب الله وعلى سنه رسوله ظهر مبني وعلى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما فهمنا هذه الاحكام الكثيرة فهذه احوال الشك واليقين كم اربعه تيقن الطهارة وشك بالحدث تيقن الحدث وشك بالطهارة تيقنهما وجاهل السابق وهو يعلم حاله قبلهما تيقنهما وجاهل السابق وهو لا يعلم حاله قبلهما وقد, بي وقد بين المؤلف حكم ثلاث حالات حكم ثلاث حالات والحالة الرابعة ذكرها في الشرح ثم قال ويحرم على المحدث نعم تثوان كان ساعي مبور نعم نعم هذه تكاف وشك ايهما اسبق فهو على ضدي حاله, حاله قبلهم والتعليل لانه قد تيقن زوال تلك الحال الى ضدها وشك في بقاء ضدها والاصل في رأي آخر يقول يجب الوضوء مطلق في رأي آخر يقول يجب الوضوء مطلق تعليله يقول لأنه تيقن أنه حصل له حارثا حالا حصل له حالا وهذان الحالان متضادان قل لا إذا كان متضادان فإنهما يتساقطان لأنه ما يدعيهم الأسبق لا يدري أيهما الوارد على الآخر فيتساقطان وهو قد تيقن زوال تلك الحال الأولى تيقن زوالها وهو كان متطهرا فيجب عليه مش يجب عليه يجب عليه الوضوء يجب عليه الوضوء احتياطا كما لو جهل أما إذا جهل فهو قول واحد إنه يجب عليه أن يتوضى لأجل أن يؤدي الصلاة بيقين أما إذا علم المذهب كما علمتم يعلنون ولا شك عندي أن القول بوجوب الوضوء أحوض لأن حقيقة الأمر إنه مثلا إلى كل الشمس وهو متوضي ولا يدري أنت يقن أنه أحدث وتوضى ولا يدري أيهما أصبق كذلك؟ نقول في احتمال أن الرجل توضى تجديدا ولما في احتمال في احتمال توضع تجديدا ثم احدث فصال عليه الان يجب عليه ان يتوضى الان مثلا هذا الرجل قالنا الى طلوع الشمس وانا متوضى ما عندي اشكال في هذا وبعد طلوع الشمس الى الظهر حصل عندي وضوء حدث ولد ايهم الاول إن كان الحدث هو الأول فهو الآن متوضع وإن كان الوضوء هو الأول فهو الآن محدث وهو لا يجري الآن يقول فيه احتمال أن يكون وضوءك الأول أنك تبقى مهب عن حدث حتى نقول أنك تبقى متوضع قد يكون عن تجديد وتكون الآن أنت محدث فإذا كان هذا الاحتمال واردا فإنه لا يخرج الإنسان من اليقين إلا بالوضوء هذا الوضوء لا يتوضأ ان كان هو الواجب عليه فقد قام به وان لم يكن واجب عليه فهو سنه حتى الفقهاء رحمهم الله قالوا انه اذا قوي الشك فانه يسن الوضوء لاجل ان نودي الطهاره بيقين نعم لا نعم قلت نعم وكذلك بالعكس لو كان قبل ضوء الشمس محدثة وتيقن الأمري يقول الآن أنت متطهر فيه نظر هذا لأنه ربما لأنه نقول ربما أن الرجل هذا أحدث ثم توظى فهو الآن على وضوء وربما أن الرجل جدد وضوءه ثم جدد وضوءه الأول اللي صلى الله به الفجر بارك الله فيه. إذ نعم إذا كان معتثا إذا كان معتثا إلى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس إلى الظهر حصل تيققا أنه حصله وضون وطه وحدث ولذي أيهم الأول فهو الآن على المذهب متطهر وفيه احتمال أن الرجل تطهر أولا ثم أحدث وهذا هو الأقرب هذا هو الأقرب لأنه كان بالأول كان بالأول غير ظاهر محدثا وكان الظاهر أنه توضأ ثم ثم أحدث فلهذا القول بالوجوب قول قوي أنه إذا تيقنهما وجهل السابق وجب عليه الوضوء المطلق سواء جهل حاله قبلهما أم لا نعم قال الطه نعم وقى مطالبا بوجود اول جاهي مر... م... هذا كذا اهل الحدره انا اصلا في الجنابه ما ذكروا الا الاطهار ومهلوم ان ان الاطهار الشامل للبدن كله يدخل بها هذا الغضو يعني ما في ذكر للطهاره بوجود وما ذكرنا فاضي لكذا لا لا ما يرجع لأن هذه جملة الشرطية مستقلة هنا هو لو جاءت بالفاء مثل قوله تعالى في, في المواريث فين كان له إخوة لقلنا هذه مفرحة لما سبع لكن جاءت بالوع نعم نعم نعم نعم نعم أنت وضع لكم الجبل قال نحن وقلنا أن الملحوم يدخل فيها جميع أجزاء البعيد نعم سواء اللحم أو غيره في هذا اللبن ما قلنا أن يدخل في هذا اللبن من لابسه منفصل يا أخي ثم قلت منفصل إلى الظهر حديث العرانيين لأمره الله صلى الله عليه وسلم قلنا <تصفيق> ظاهر حديث العرانيين عدم الوجوب نعم, نعم. حديث جاهل أليس صريح وحديث العرانيين محتمل أن أخبر أخبرهم أو إنهم يعلمون هل يتجاب في في اللحم نعم بس اللبن ما نسمى لحم لحم قلنا يشمل جميع الزائد إيه بس منفصل ما هو من أجزائه هل فلسنا قلنا إنه قصد خنجير لمحق إنه مفال أفضل معناه اللحم خنجير بلع فأكل كله خنجير إحنا ما هو قصدنا إنه إن, إن, إن القياس مماثل إن القياس إن اللحم يشمل الجميع هذا قصدنا ما هو قصدنا معناه إن بن ولا كان نقول مرقة أيضاً المرقة يجي فيها الوضو كما قلنا في مرق الخنزير مثلا وكان نقول أيضاً بولها نجس كبول الخنزير وروثها نجس كروث الخنزير هذا الشيخ حديث الآخر الذي قالت يا نعم هذا ليس سيكون هذا صحيح ظاهر الوجوب ولهذا فيه رواية عنا يوانا إمام عمد بوجي موضوع من ألبان لكن نحن نقول إن هذه كلمة ألبان لا شكل منه من اللحوم ليست من اللحوم قطعا ولا أحد يقوله لا لغة ولا عرفا وإذا لم تكن من اللحوم وحديث العرانيين مع أن المقام يقتضي أن يبين لهم لو كان واجبا ما بين لهم فيدل هذا عدم المراجل الأمر الاستحباب نعم أليس عدم النقل؟ لا يخالف العقد نعم نعم نعم طيب صح لكن, لكن ما, ما, ما تدعو الحاجه اليه ولا يذكر ولن يذكر يجي العلم غير واجب ولا نعم نقول عدم النقل ليس نقل العدم لو قال ان امرهم صار واضح لكن نقول ما دام الحاجه مقبليه مقبله لذكره ولم يذكر كان ذلك دين عادم في الاسد نعم نعم هو الحديث ضعيف لكن الشيخ الحسن رحمه الله يرى انه حسن ويستدل به نعم من ابان الخازن او ديل عليه خنزير, خنزير. حرام ابو خازيل الشيخ انا كان دليب هذا اسمه عدلين رجل. ها الشكل. الشكل. ما في الا اليقين ابدا حتى لو غلب على ظنه الحدث فهو لا تكتبي نعم اصابه طرجا جون طار هنا النجاه هنا يخرج الاستعراض يعني يمكن أن يتوضح هذا الشخص وينزل المني فالإحتمال ينزل هذا المني في الصلاة هذا حكم حكم سرس البولي إذا كان مستمر معه هذا مهم ما يوجب الوصل لأن المني الموجب الوصل كما يسألين سي... سي... سي... إن شاء الله هو المني الذي يخرج بدفق ولذة يعني الصلاة لا يعيدها صلاة لا ما يعيدها ليصر سبول يتحفظ يتوضى ويتحفظ ويصلي فيه رجل لو, لو أن رجلا ونخليها في الأسل شاء الله الليلة القادمة نعم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تمر شريف مب... اللبن وتمر مصف وقال الملحب نعم هذا على عدم الوجوب من توبة من اللبن هي بس أي لبن نعم أقول أي لبن كانت... هذا الغنم وأشياء و... و... و... كثيرة في, في المدينة أسكانوا أجوار رسول صلى الله عليه وسلم ديران وكانوا عندهم إجرس تحاشقات ما, تر... ماذا ما ما كنت شايفه ما نستطيع نعي انه عقلي المهم على كل حال من إن اني لا انه يقول الذي استند اليه حديث الاعرابيين انه ما امر بذلك نعم ترى ليس المره ما ليس مرتين اذا استغربوا شنو بنام هو شيء بدل بدل بدل حلم ولا تذكر شيء ابدا هذا الموضوع الموضوع ما عليه اصلا الا اذا كان انه مني إذا كان إذا كان فيه احتلام ووجد الماف فيحال على انه مني لان الرسول لما قال اسئل هل الماء من المرأة من الوسن اذا احتلمت قال نعم الى يراتني نعم نعم يعني اذا اذا نام مثلا النائم مستيقظ وما طلعني ورا ولم يذكر في فكذل نقول يعني ما يكون عالجه قصر يعني من أين سيأتي هذا البلد؟ <تصفيق> <تصفيق> من أين يأتي البلد؟ هل تيقنت إنه مني؟ ما تيقن، لكن رأى قضوه ما إلى الإنسان فلما هو نائل؟ أحيان فرق بين المن وغيره فأنت الآن ما تيقنت، ربما الإنسان في, في المن محصران نحن، ويرى في المنام إنه, إنه يبوه، نعم؟ وربما يبوه، ايه نعم انا ماشي نعم او يكون مذي او بعدي كان في ايام الصيف عرق ما ما. ما, ما عندنا يقين ما نجيب نعم البو ده البو يوقف من يدك يشربها الدواء ها الدواء يشرب بقول الدواء نعم ياخذ هو مثل اللبن لان قبل على الحكم لانه مش متقياس يعني اللحم يشمل هذا إطلاق اللحم يشمل ويدخل فيه يعني هنمنا أن اللحم خاص بالهضر ففرق بين أنه قول هذا دخل للقياس أو دخل فيه في العموم أنه <تصفيق> اللحم يشمل كل العجزة هنا هذا, هذا الجواب وأيضا القياس حتى لو قلنا نتعبدي فالعلة واحدة في الحقيقة لأنه الغذاء واحد واللبن واحد وكل شيء لا حتى لو قلنا تعبوا لي ممتنع القياس في هذه الحال لأننا لا نريد الإلحاق لعله الإلحاق لأنه يتقدم بطعم واحد وبدم واحد ولأنه لا يوجد في الشرعة الإسلامية حيوان لتبعض حكامه طلعة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى وهذا محدث ولم يتوضى حسن هذا نصف الموضوع اما الحديث فنعم نقيسه عليه في إقياس العكس وأما التعليل فظاهر اليوم ويحرم على المحدث مس المصحف والطواف والصلاة والطواف يحرم على المحدث أي حدث أصغر لأن والدليل على ان هذا هو المراد مع أن أل في المحدث اسم موصول يشمل ها الجميع لكن الذي يدل على أنه يريد الحدث الأصغر أنه ذكره في نواقض الوضو في نواقض الوضو فيتعين أن يكون المراد بالمحدث حدث أصغر وقد سبق لنا تعريف الحدث في كتاب الطهارة وهو أنه وصف قائم بالبدن يمنع من فعل الصلاة ونحوها مما تترى الله الطهارة فهو وصف فالمحدث وهو الذي أتى بناقض من وقض الوضو حتى يلحقه ذلك الوصف يحلم عليه ثلاث أشياء أولا مصر المصحف المصحف هو ما كتب فيه القرآن سواء كان القرآن كاملا أو غير كامل حتى ولو كانت آية واحدة إذا لم يكن معها غيره فلو أن أحدا كتب آية في ورقة فحكمها حكم المصحف أما اللوح فإنه أيضاً فحكمه حكم المصحف أيضا إلا أن الفقهة سيأتي إن شاء الله في آخر الكلام على هذا الموضوع استثنوا بعض الحالات يحرم عليه مصر المصحف الدليل الدليل أولا من كتاب الله وثانياً من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثالثاً من النظر الصحيح أما كتاب الله عز وجل فقد قال الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين قال إنه لقرآن مشعني به هذا القرآن اللي بأيدينا في كتاب مكنون لا يمسه أي القرآن لأن, لأن العيات سيقت للتحدث عن هذا القرآن بدليل أنه قال تنزيل من رب العالمين والمنزل هو هذا القرآن المنزل هو هذا القرآن فعلى هذا يكون في الآية دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا إذا كان مطهرا والمطهر هو الذي أتى بالوضوء والغسل من الجنابه بدليل قوله تعالى ولكن يريد ليطهركم فجعلنا سبحانه وتعالى بفعل الوضوء والجنابة والغسل جعلنا مطهرين جعلنا مطهرين فهذا يطابق لا يمسه إلا المطهرون وحين وحينئذ يكون القرآن قد دل على ذلك فإن قيل يرج على هذا الاستدلال أنه قال لا يمسه ولم يقل لا يمسه فلا هنا نافية وليست بناهية قلنا إنه قد يأتي الخبر بمعنى النهي بل إن الخبر المراد به النهي أقوى من النهي المجرد لأنه يصور الشيء كأنه أمر مفروغ منه كان أمر مفروغ منه وقد كان معلوما أنه لا يمسه إلا المطهرون وليس بعيدا عن قوله تعالى والذين يتوفأن منكم أيضا أزواجا نعم يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وليس بعيدا عن من يقرؤون الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه لا يبيع بالأفض الخبر والمراد به النهي أما من السنة فإن في كتاب عمد بن حزن الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ألا يمس القرآن إلا طاهر لا يمس القرآن إلا طاهر والطاهر هو المتطهر طهارة حصية نعم لأن المؤمن طهارته معنوية كاملة و... والمصحف لا يقرأه غالبا إلا المؤمنون فلما قال إلا طاهر علم أنها طهارة غير الطهارة المعنوية وهي الطهارة من الحدث ودليل ذلك قوله قوله تعالى في آية الوضو والغسل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم فجعل الله عز وجل القيام بالوضو والقيام بالغسل جعله تطهيرا لنا وطهارة لنا وعلى هذا فالطاهر هو الذي توضأ من حدث أصغر واغتسل من جنابه وأما النظر الصحيح فقالوا إنه ليس في الوجود كلام أشرف من كلام رب العالمين وإذا أوجب الله تعالى الطهارة للطواف ببيته فالطهارة لتلاوة كتابه الذي تكلم به سبحانه وتعالى من باب أولى لأننا نحن الآن نتصب به بمعنى أننا ننطق بكلام الله عز وجل خارجا من من أفواهنا فمماثتنا لهذا الكلام الذي هو أشرف من البناء يقتضي أن نكون طاهرين كما أن قوافنا حول كعبة يقتضي أن نكون, أن نكون طاهرين فتعظيما لكلام الله عز وجل واحتراما لهم يجب أن نكون على طهار هذا هو تقرير الأدلة لمن قال بوجوب الطهارة لمثل المصحر وأنه لا يحرم على المحدث أن يمثل المصحر وهذا أدلة كما ترون ومن أهل العلم وهذا قول جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة وهناك قول آخر اختاره بعض العلماء مثل داود الظاهري وجماعة آخرين قالوا إنه لا, لا, لا يحهم على المحدث مس المصحر لا يحهم وما دليلهم قالوا لأن تلاوث القرآن بلا شك من ذكر الله أليس كذلك من أعظم الذكر والحرف فيها بعشر حسنات وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه وأيضا الأصل برأة الذمة الأصل برأة الذمة وعدم الوجوب فلا نؤثم عباد الله تعالى بفعل شيء لم يثبت به النص ثم لما أيدوا مذهبهم يطالبون بالجواب عن أدلة الآخرين أليس كذلك لأن طريق الترجيح أن تأتي بما يثبت قولك وتدفع ما يثبت قول خصمك قالوا أهلا وسهلا أما الآية الكريمة فليس فيها دليل لما ذكرتم ليس فيها دليل ما ذكرتم لأن الضمير في قوله لا يمسه يعود إلى الكتاب المكنون والكتاب المكنون يحتمل أن يكون هو اللوحة المحفوظ ويحتمل أن يكون هو الكتب التي بأيدي الملائكة فإن الله تعالى قال كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وقال هذا الآية تفسر الآية هذه في صحف مكرمة مثل في كتاب مكنون بأيدي سفرة كرام بررة مثل لا يمسه إلا المطهرون والقرآن يفسر بعضه بعضا في الآية لا تدل على ما ذكرتم ولو كان المراد ما ذكرتم لقال لا, يمس لا يمسه إلا المطهرون يعني المتطهر المتطهرين وفرق بين المطهر اسم مفعول وبين المتطهر اسم فاعل كما قال تعالى أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقولكم إن الخبر يأتي بمعنى الطلب هذا صحيح ولا نمانع منه لكن لا يحمل الخبر على الطلب إلا بقليل وهنا لا قليل فيجب أن يبقى الكلام على ظاهره وأن تكون الجملة هنا خبرية لا يمسه وأن يراد بالمصحرون الملائكة وتؤيد قولنا سورة... الآيات التي في سورة عبسة وأما قوله التنزيل من رب العالمين فهو عائد على قرآن لأن ال... ال... الكلام فيه ولا مانع من أن تتداخل الضمائر ويعود بعضها إلى... إلى... إلى غير المتحدث عنه ما دامت القرينة موجودة ثم على احتمال تساوي الأمرين فالقاعدة عند أهل العلم أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستثلال فيسقط الاستثلال بهذه الآية ثم نرجع إلى براءة الذنة أتوا إلى حريث عمر بن حزن وهو الجليل الثاني للجمهور قالوا حريث عمر بن حزن أولا غير مرتصب منقطع فهو حديث ضعيف وأنتم تطرون بضعفه سندا لأنه مرسل والمرسل من أقسام الضعيف والضعيف لا يحتج به في إثبات الأحكام فضلا عن ثبوت حكم يلحق بالمسلمين المشقخة العظيمة في تكليفهم أن لا كتاب الله من المصحف إلا بوضوء ولا سيما في, في, في, في الأيام الشاتية ولا سيما إن كانوا في الجمهوريات السوفيتية لاتي بال بلغت درجه الحراره في هذه الايام الى 60 تحت الصفر نعم البروده الحق نعم البروده تنزمونها اودا تقرون درجه الحراره ستين تحت الصفر يعني في بروده عظيمه ولا لا اكثر من التجمد يكون هذا اذا الجمنا عباد الله بهذا الشيء قلنا لا تقراوا القران الا بوضوء هذا مشقه شديده فلا يمكن أن نلزم عباد الله تعالى بهذا الأمر الشاق بمثل هذا الحديث الضعيف وأما قولكم النظر الصحيح فإننا لا نقر بالقياس اصلا. لأن الظاهرية لا يكون بالقياس وإن كانوا يتناقضون في بعض الأحيان لكن هذه قادتهم أن القياس غير صحيح وأن القياس لا يفد إلا الظنء والظن في دين الله باطل وقد ذم الله تعالى الذين يتبعون الظن ان تتبعون إلا الظن وإنتم لا تخلصون ومعش بذلك من أدلتهم التي أبطلها أهل العلم وردوها عليهم في نحورهم لأن القياس لا شك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وليس هذا مضى لكن قد مضى المهم أن هذا جوابهم عن هذه الادله التي استدل بها جمهور اهل العلم وعندي ان ردهم للاستدلال بالايه واضح يعني انا على ردهم للاستدلال بالات الكريم لا مصروا ولا متاخرون وان الحديث امر من حزم فالسند كما قالوا ضعيف ضعيف السند لكن من حيث قبول الناس له واستنادهم عليه فيما جاءت فيما جاءت فيما جاء فيه من احكام الزكاه والديات وغيرها وتلقيهم له بالقبول سلفا وخالفا يدل على ان لهذا الحديث اصل فان لهذا الحديث اصلا ووضاحه وكثيرا ما يكون قبول الناس للحديث سواء كان عمليا أو علميا يكون قائما ما قام السند أو أكثر أو أكثر وأعظم الأمة تستدل به من زمن التابعين إلى, إلى يومنا هذا ثم نقول هذا ليس له أصل وهو مردود هذا بعيد جدا قالوا وإذا فرضنا أنكم قلتم بصحته بناء على شهرته فإن كلمة طاهر تحتمل أن يكون طاهر القلب من الشرك طاهر البدن من النجاسة طاهرا من الحدث الأكبر طاهرا من الحدث الأصغر هذه احتمالات احتمالات أربعة والدليل إذا احتمالين بضل الاستدال فكيف إذا احتمل أربعة قالوا إن الطاهر يطلق على المؤمن قول الله تعالى إنما المشركون نجس هذا في إتفاة النجاس للمشرك وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس هذا في نفي النجاس عن المؤمن ونفي النقيض يستلزم ثبوت نقيضه لأنه ما فيه إلا طهار أو نجاس ما فيه حالة متوسطة إذن في المراد الطاهر من المؤمن ويكون في الحديث دليل على تحرين مس الكافر للمصحر للمؤمن ويراد بالطاهر الطاهر من الحدث الأصدر نعم ويراد به الطاهر من الحدث الأكبر قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا هذا الحدث الأصدر إيش الأكبر وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضل الله صلاة بغير طهور وهذا الحدث الأصغر فالطهر يطلق على هذا وهذا فأيهما تريدون هذا أصغر ولا أكبر ها لا هم يريدون أن يبطلوا استدلالنا به أنا عندي أنا كنت أمين إلى قول الظاهرية في هذه المسألة ولكن لما تأملت لا يمث القرآن إلا طاهر وإذا الطاهر يطلق على الطاهر من الحرث الأسرار والأكبر كقوله ما يريد الله ليجعل عليكم الحرث ولكن يريد ليطهركم ولم يكن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعبر عن المؤمن بالطاهر بل يعبر عن المؤمن بوصفه بالإيمان لأنه أكمل وأبيا وأظهر تبين لي رجحان قول الجمهور وأنه لا جلد مصحف إلا بطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر وأما الاستدال بالقياس فالقياس فيه ضعف ليس واضح وجهه فالذي أنا أركز عليه في هذه المسألة هو حديث عمر بن حزم قد يقول قائل ان حريث عمر الحزم مكتوب إلى أهل اليمن وهم حين ذاك ليسوا بمسلمين فتكون قرينة توجيهه إلى غير المسلمين دالة على أن المراد بالطاهر هو المؤمن وهذه لا شك هذه واردة هذه واردة لكن عندنا أن التعبير الكثير في تعبير رسول عليه الصلاة والسلام أنه يعلق الشيء بالإيمان وما الذي يمنعه من أن يقول لا يمثل القرآن إلا مؤمن ما الذي يمنعه مع أن هذا أفيا وأوضح فالذي تقرر عندي أخيرا أنه لا يجوز مصد المصحف إلا بوضوء ولكن يبقى عندنا أسئلة السؤال الأول هل المحرم مس القرآن أو مس المصحف الذي فيه القرآن حديث عمر محزم لا يمس القرآن إلا طاهر الفرق المصحف له هوامش بيضة وحواش بيضة فهل يجوز مس الحواش البيضة والهوامش البيضة أو ما بين الأسطر ويقول أن ما مسدت القرآن الرسول يقول لا يمث القرآن إلا طاهر والحروف الآن ما مسدتها وأنتم أيها الفقهة فقه الحابل الخاصة تقولون يجوز للصغير أن يمث لوحا فيه القرآن بشرط أن لا تقايدهم على الحروف يمث الهوامش أو ما بين, أو ما بين الأسطر هذا في وفيه وجه الشافعية على أن المحرم هو مس نفس الحروف فقط دون الهوامش لأن الهوامش ورق ولهذا قال بل هو قرآن المجيد في لوح محفوظ والظرف غير المغروف والحديث لا يمثل القرآن إلا طاهر نعم ولكن الأحوط ألا يمثل القرآن كله، كل ما كنت فيه القرآن يتبوت تابعا ما لا يتبوت الغلام المسألة الثانية لا نكمل البحث وأسألكم شرح الدور الثاني لو جرت عليكم لكن لجل تتابع البحث نعم أقول أنتم سامحين أو لا طيب السؤال الثاني هل يشمل هذا الحكم من دون البلوغ من الصغار أو قال بعض أهل العلم لا يشمل الصغار الصغار لا يشملهم أولا لأنهم غير مكلفين قل لا وإذا كانوا غير مكلفين كيف ننزمهم بشيء لا يتعلق به كفر ولا, ولا, ولا ما دون الكفر إلا أنه مع صياح الكبير وهؤلاء ليسوا من أهل المعاصي لأن القلم مرفوع عنه ولكن هل يلزم وليه أن يلزمه بذلك؟ يعني الآن قد نكون سلمنا أنه لا يلزم هذا الصبي أن يتوضع بمعنى أننا لا نؤثمه لو مس المصحف بدون مضوء لأنه غير لكن هل يلزم وليه أن يلزمه بذلك نعم في خلاف بين العلماء فالصحيح عند الشافعية أنه لا يلزمه الوضوء ولا يلزم وليه أن يلزمه به لأنه غير مكلف ولأن الزام وليه به مشقة وهو غير واجب عليه ذلك وإذا كان فيه مشقة في أمر لا يجب على الصغير فانه لا لا لا, يلزم لا يلزمه به ولي جهه اما عند الحنابلة فانه لا يجوز حتى للصي ان يمسه بدون وضوء وقال ان على وليها ان بالوضوء كما يلزمه بالوضوء للصلاه لان هذا فعل لا تشترط لفعله الطهاره فلا من اذان ولجه به الا انه استثنوا مس الصغير اللوحه اذا لم تقيده على الحروف تعرفون اللوح ها في كان الاول استعمال واحد الصفار اللوح ما خشب نعم يكتبون فيها قران ويقرأ ولنتهى مسحا لكن بعض العلماء يقول اللوح غير وارد اطلاقا لأن الكتابة في اللوح غير غير ثابتة ستمحى فهي بمنزلة ما كتب للتمرين على القراءة كما لو كتبت في السبورة مثلا واحد يكتب في السبورة قرآن لأبنائه يمرنهم على القراءة على ظاهر كلام الفقهة رحمه الله أنه ما يجوز المسى السبورة بغير وضوء لكن يجوز اكتب القرآن بغير وضوء إذا لم أمسها يجوز لكن السبورة مدام اكتبت عليها آية من القرآن ما أمس بغير وضوء إلا أن أقول إنهم استثنوا اللوح بشرط لا تقايده الحروف منهم من قال للمشقة ومنهم من قال لأن هذه الكتابة غير المصحف المصحف تكتب الكتابة وشوره بالثبوت والاستمراء أما هذه فلا ولو كتبت قرآنا معكوس أنه حطيته أمامه مش يصور قرآن غير معكوس هل يحرم عليه مثل مرآت ما يحرم عليه لأنه ما يكتب فيها ذكرنا أظن كتب التفسير أنه يجوز مسها أين عم الآن نذكر كتب التفسير لأنها تعتبر تفسيرا والآيات التي فيها أقل من التفسير الذي فيه ويستدل لذلك بكتابة النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملوك الكفرة الكتب وفيها آيات من القرآن فدل هذا على أن الحكم للأغلب والأكثر يبقى النظر إذا تساوى التفسير والقرآن هل يحرم؟ نقول القائد المعروف عند أهل العلم أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر ولم يتميز أحدهما برجحان فإنه يغلب جانب الحضر وعلى هذا فإذا كان التفسير والقرآن مستويين وعطي حكم القرآن فإن كان التفسير أكثر من القرآن ولو بقليل وعطي حكم التفسير وعلى هذا فتفسير الجلالين هل يحرم ممسو إذا لم يكن القرآن في جوفه ها ما يحرم لأن التفسير أكثر من القرآن لا إذا لم يكن في جوف القرآن إن كان القرآن في جوفه وهو على الهامش فما من القرآن أكثر لكن إذا لم يكن فيه انسخ لا بس التفسير فقط التفسير اكثر من القران وعلى هذا فيجوز مسه باينه طه نعم لما اذكر انا مثلا المثال هذا اللي المصحف والصلاه الصلاه ايضا تحرم على المحجز بالنص والاجماع قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغصلوا وجوهكم ثم علن لذلك بأن المقصود التطهير لهذه الصلاة وعلى هذا فالضهارة في الصلاة الشرط لصحتها وجوازها ولا يحل لأحد أن يصلي وهو محتث لا حدث أصغر ولا حدث أكبر فإن فعل وصل وهو محتث فإن كان مستهزئا فهو كافر لاستهزائه والعلم بالله وإن كان متهاونا فقد اختلف العلماء في تكفيره فماذهب أبي حنيف رحمه الله أنه يكفر وماذهب المثل الثلاثة أنه لا يكفر أبو حنيف يقول أنه يكفر لأن من صلى محدثا ما علمه بإيجاب الله له فهذا كالمستهزئ والاستهزاء معلوم أنه كفر كما قال تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وأما الآخرون فقالوا إن هذا معصية ولا يلزم من تركه أن يكون مستهزئا ولهذا قلنا ان تركه مستهزئا فهو كافر لماذا؟ لاستهزائه لا وإلا فلا وهذا أقرب لأن الأصل بقاء الإسلام ولا يمكن أن نخرجه من الإسلام إلا بدليل فهذا دليل من القرآن على وجوب على الطهارة للصلاة ويلزم منه تحريمها في حال عدم الطهارة أما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صلاة إلا بطهور ولا يقضل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوفى ولا حدث في ذلك في معناها وإن اختلفت ألفاظها وأجمع المسلمون على ذلك أي على أنه يحرم على المحدث أن نصلي فإذن الأدلة ثلاثة الكتاب والسنة والإجمال ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم ولكن نرجع مرة أخرى لنعرف ما هي الصلاة الصلاة هي التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحليمها التكبير وتحليلها التسليم هذه الصلاة كما بيّنها الرسول عليه الصلاة والصلاة فالصلاة الفرائض الخمس صلاة والجمعة صلاة. صلاة العيدين صلاة وصلاة الاستسقى صلاة وصلاة الكسوف صلاة وصلاة الجنازة صلاة لأنه مفتتح بالتكبير مفتتح بالتسليم ينطبق على التعريف الشرعي فتكون داخلة في ذلك وذهب بعض أهل العلم أن الصلاة هي التي يكون فيها ركوع وسجود وذهب آخرون إلى أن الصلاة التي تكون ركعتين فأكثر إلا الوتر فهو يصح ولو ركعة فهو صلاة ولكن القول الأول أصح أن الصلاة هي كل ما يش يشرع افتتاحه بالتكبير واختتامه بالتسليم سواء كان ذات ركوع سجود أم لا وبناء على هذا التعريف ننظر في سجود التلاوة وسجود الشكر هل يكونان صلاة نعم إن قلنا بأنه يشرع لهم التكبير والتسليم فهما صلاة وهذا هو المشهور من مثل الحنابلة أنهما أي سجدة الشكر والتلاوة صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم التسليم. ولهذا يشرع عندهم أن يكبر ذا سجد وإذا رفع ويسلم وبناء على هذا يحرم على المحدث أن يسجد سجدة التلاوة وهو غير طاهر وأن يسجد سجدة الشكر وهو غير طاهر عرفتم؟ إذن الخلاف في سجدة التلاوة والشكر مبني عليهش على أنهما هل هما صلاة أو لا فإن قلنا إنهما صلاة وجب لهما الطهارة وإن قلنا إنهما غير صلاة لم تجب لهم الطهارة والمتأمل للسنة يدرك أنهما ليس بصلاة لأن الرسول عليه الصلاة كان يسجل التلاوة ولا ولم ينقل عنه أنه كان يكبر إذا سجد ولا إذا رفع ولا يسلم إلا في حديث رواه أبو ديود في التكبير للسجود دون رفع منه ودون التسليم ولأن رسول عليه الصلاة والسلام سجد في سورة النجم وسجد معه المسلمون والمشركون والمشرك لا, لا يسح منه صلاح وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وهذا الأخير قد يعارض فيه معارض فيقول إن سجود المشركين في ذلك الوقت قد يكون قبل فرض الوضو لأن فرض الوضوء لم يكن إلا مع فرض الصلاة والصلاة ما فرضت إلا متأخرة قبل الهجرة إما بسنة أو بثلاث سنوات فهي متأخرة ومدام الاحتمال قائما فالاستدال به فيه نظر لكن اللي يتأمل سجود رسول عليه الصلاة والسلام للشكر سجود عند التلاوة يظهر أنه لا يكبر وعليه فلا تكون سجد التلاوة وسجد, وسجد الشكر من الصلاة وحينئذ لا يحرم على من كان محتثا أن يسجد للتلاوة أو للشكر على غير طهار وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وصح ذلك عن عبد الله بن عمر أنه كان يسجد للتلاوة بدون وضوء ولكن لا ريب أن الأفضل أن يتوضى لا سيما وأن القادئ سوكرة القرآن وتلاوة القرآن يشرع لها الوضو لأنها من ذكر الله وكل ذكر الله يشرع له الوضو أما سجود الشكر فإن اشتراط الطهارة له ضعيف لأن سجود الشكر سببه تجدد النعم أو اندفاع النقم يعني أو تجدد اندفاع النقم وهذا قد يأتي للإنسان وهو نعم محدث. فإذا قلنا لا تسجد حتى توضع فربما يطول الفصل والحكم المعلق بسبب إذا تأخر عن سببه سقط وحينئذ إما أن نقول اسجد على غير وضوء أو لا تسجد لأنه يندر أن يجد الإنسان ماء يتوضأ منه توضعا سريعا ثم يسجد وأما التلاوة فالذي ينبغي أن لا يسجد الإنسان إلا وهو على طهارة كما أنه ينبغي له أن يقرأ على طهارة المسألة الأمر الثالث مما يحرم المحدث الطواف الطواف بالبيت فالطواف بالبيت سواء كان طواف نسك كالطواف في الحج والعمرة أو طواف تطوع مطلق كما لو قام الإنسان في سائر العيام فيطوف فإنه لا يح... فإنه يحرم عليه أن يطوف إلا, إلا بوضوء الدليل الدليل عدة أمور الأمر الأول أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين أراد الطواف توضع توضع ثم طاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية قد حاضت وظن أنها لم تطفت واف الإفاضة قال أحابسة ناهي طاهر أو غير طاهر غير طاهر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فلا تتكلموا فيه إلا بخير وربما استدل بعضهم بقوله تعالى وطهر البيت للطائفين والعاكفين وطهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود وجه الاستدلال أنه إذا وجب تطهير مكان الطائف تطهير بدنه من باب أولى هذه أدلة أربعة استدلوا بها على وجوب الطهارة للطواف وهو قول أكثر أهل العلم على أنه لا صح الطواف إلا بطهارة وأنه لو طاف وهو محدث حدث أصبر أو أكبر فإن طوافه لا صح مع أنه حرام عليها أيضا ولهب بعض أهل العلم إذا أن الطواف لا تشترط له الطهارة ولا يحهم على المحدث وإنما الطهارة فيه أكمل قالوا في دليلهم على ذلك إن الأصل براءة الذن حتى يقوم دليل على تحرين هذا الفعل إلا بهذا الشرط وهنا لا دليل لأنهم سيناقشنهم في أدلتهم فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام يوم الدهر لا يقبل الله طوافاً بغير طهور ولم يقل لا تطوفوا حتى تطهروا وإذا كان كذلك فإننا لا نلزم الناس بأمر لا لم يكن لنا فيه دليل بي على إلزامهم به لا سيما الأحوال الحرجة كما لو انتقض, ط... لو انتقض وضوء الطائف في الزحمة الشديدة في أيام الموسم ففي هذا الحال إذا قلنا, ب... إذا قلنا بالوجوب بطل وضوءه ولزمه أن يذهب ويتوضع من جديد ويعيد الطواف من جديد وأجاب هؤلاء القائلين أجاب هؤلاء القائلون بأنه لا يشترط لا تشد الطهار للطواف وأنه ليس بحرام أجاب عن أدلة القائلين بتحريم الطواف غير وضوء قالوا أما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه مجرد فعل والفعل المجرد لا يدل على الوجوب ونحن معكم في أن الأفضل أن يطوف إلا على طهارة لكن من قال أن من طاف لا يصحب طوافهم نوافقكم على هذا وأن الأفضل أن لا تطوف إلا على وضوح وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام لصفي... في صفية أحابستنا هي فإننا معكم في هذا وهو أنه يحرم على الحائض الطواف لأن لكم جليلين صريحين واضحين حديث صفية هذا وحديث عائشة قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في فنحن معكم في أن الحائض يحرم عليها الطوارئ ولكن الحائض ليس حدث أصدر قال هو حدث أكبر ثم إن الحائض سبب موجب للحديث موجب لمنع الحائض من المكس في المسجد نعم منوع من المكس في المسجد والطواف لا شك أنه مكس لأن الإنسان سيطوف على الكعبة فنحن معكم في أن الحائض لا تطوف لكن من أين نستدل بهذا على أنه لا يجوز للطائف أن يطوف وهو محتث حدث أصغر وأنتم توافقون على أن المحتث حادثاً أصرر يجوز له أن يبقى في المسجد بغير وضوء ولا يجوز للحائر أن تبقى في المسجد بغير وضوء فهذا هو مناط حكم المنع عندنا أنه المكس في المسجد وأما الحديث الذي يستداد لهم به التوافق بالبيت صلاة فإن هذا لا صح مرفوعا إلى النبي صلى الله وسلم كما قال أهل المعرفة بالحديث وإنما هو موقوف على ابن عباس صلى الله عنهما فهو مما فيه مجال الاجتهاد وما فيه مجال الاجتهاد فإنه يرجع فيه إلى اكتاب الصنة ثم إن هذا الحديث منتقض لأننا إذا, لأننا إذا أخذنا بلفظه الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فإنه على مقتر القواعد الأصولية يقتضي أن جميع أحكام الصلاة تثبت للطواف إلا, إلا الكلام تحريم الكلام في الصلاة ثابت وهنا لسبي ثابت والدليل على أن جميع أحكام الصلاة تثبت له إلا الكلام أن من القواعد المقررة في علم الأصول أن الاستثناء معيار العموم يعني إذا جاء شيء عام ثم استثني منه معناها أنه كل الأفراد يتضمن هذا العموم فالاستثناء معيار العموم والننظر إذا نظرنا إلى الطواف وجدنا أنه يخالف الصلاة في غالب الأحكام في احكام كثيرة غير مسألة الكلام فهو اولا يجوز فيه الاكل ولا لا يجوز يأكل يجوز يأكل وهو يطوف ها؟ لو واحد مع التمره ويطوف واذن المغرب وهو صائم يفطر يأكل التمره ولا لا نعم يفطر لا في الشيء لكن